112. لله الأمر من وَمِن ومن بعد 113. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 114. وَهُوَ من يشاء وهو العزيز الرحيم 115. وعد الله لا يخلف الله وعده 116.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 وَإِنَّكَ لَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلقاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا 117. وجاءتهم رسلهم فَمَا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. ثم كان عاقبة الذين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 119. فأولئك في العذاب محضرون 110. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 111. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 112. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها 124. وكذلك تخرجون 125. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 126. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَلَ بَْنكَُّ وََّ تَوْو رَرحْمَه إ فِي ذَِكَ لآيات لِقَمةَ فَكرُون وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَبضِ وَختتِلَافُلسِنَةِكُمْ وَأَلْوَالِكُمْ إِ فِي ذَِكَ لآياتِ للعَالِمين. وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُ بِالليْلِ وََّهَار وَبْتِ غَوكُم مِن فَقْلِ إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوم يسْنَعون وَمِنْ آياتِهِ يُركُمُ الْ البَغْقَ خَْفَو وَقَمَعَ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 124. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم وَلَهُ مَا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 126. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وَلهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاهُكُمْ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 124. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين 125. فأقم وجهك للدين حنيفا 126. فطرة الله التي فطر الناس عليها 127. لا تبديل لخلق الله 128. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 119. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا مِنَ من مِنَ 110. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 111. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم مَا إِذَا آتَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ 124. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 125. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 114. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 115. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُضِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبل 119. كان أكثرهم مشركين 110. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون 111. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مَاءً مُبَشِّرَاتٍ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 بالبينات فتقمنا من الذين اجرا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانوا مِ قَبنِأَونَزَّل عَلَيْهِم مِ قَبْنِهِ لَُ بِلِسين فَظُرْ إِلَ أَثَارِ رَرحْمَةِ اللَّهِ كَيفَ يُح الْ الأضَّ بعَدَ مَوْوتهَا إَِّ ذَِكَ لَ مُح المَوْوتَ وَهُو عَلَى كلُلِّ شيءَيْ قَدير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 اَتُسْمِعُ اِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً